Thank كتاب منهج السالكين للشيخ الرحمن السعدي رحمه الله وما زلنا في كتاب الصلاة في باب الإمامة إذا وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته يشير المؤلف إلى مسألة صلاة المنفرد خلف الصف وصورة المسألة أن رجلا يدخل المسجد فيجد الصف مكتملا ثم يصلي خلف الصف وحده ولم يأتي معه أحد من المصلين حتى سلم الإمام فهذا صلاة المنفرد خلف الصف فصلاته باطلة قال المؤلف لغير عذر لأنه جاء في الحديث في مسلم أحمد لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذا دليل على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف لكن المؤلف رحمه الله أحسن في قوله لغير عذر لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم والواجب عند العلماء كما في القاعدة يسقط بالعجز فإذا دخل ووجد الصف مكتملا تماما يعني من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال فقد فعل ما استطاع واتقى الله ما استطاع فلو صلى فصلاته تكون صحيحة وهذا معنى قول المؤلف لغير عذر اما المعذور فصلاته صحيحه لو دخل ووجد هناك فرجه في اليمين والشمال ثم صلى لوحده فصلاته باطله لعموم الحديث قال وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساره فأخذ براسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه يشير المؤلف بهذا الحديث الى امرين اثنين الامر الاول ان الجماعه تنقع، تنعقد باثنين كما سبق فهذا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابن عباس جماعه باثنين المساله الثانيه ان موقف الماموم من الامام في صلاه الجماعه اذا كانوا اثنين يكونوا عن يمين الامام لأن ابن عباس كان جاهلا فجلس عن يسار النبي فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه قال وقال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا سبق ان ذكرنا بان الانسان اذا ذهب الى المسجد ينبغي ان تكون عليه السكينه والوقار والهدوء وعدم الاستعجال حتى وإن دخل المسجد ووجد الإمام راكعاً فينبغي أن يأتي بهدوء لأن المقصود الأعظم من الصلاة وروح الصلاة هو الخشوع فإذا جاء إنسان مسرعاً ودخل في الصلاة يحتاج ركعة كاملة لكي يرجع أنفاسه ويفكر في هذا التعب لثعبه فلا يقع في قلبه شيء من الخشوع قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا سبق ان ذكرنا ان المصلي المسبوق يتم ما فاته ولا يقضيه يتم ما فاته ولا يقضيه يعني لو دخل الماموم مع الامام في صلاه العشاء بالركعه الثالثه فليجعل الثالثه هي الاولى له دائما المسبوق في أي صلاة إذا دخل مسبوقا ليجعل الركعه الأولى له هي الأولى إذن سيصلي الإمام الثالثه فيقى الفاتحة هو يقرأ الفاتحة والصورة قصيرة ثم الرابعه للإمام هي الثانية للماموم يصلي الفاتحة والصورة قصيرة ثم إذا سلم الإمام يكمل يتم يعني يصلي الثالثة بفاتحة دون صورة قصيرة والرابعة كذلك وهذه قاعده في جميع الصلوات حتى في صلاه الجنازه لو جاء لو جاء المصلي مسبوقا في صلاه الجنازه بتكبيره وتكبيرتين فليجعل التكبيره الاولى له هي الاولى فيقرا الفاتحه والثانيه صلاه ابراهيميه والثالثه الدعاء فاذا سلم الامام ايضا يكمل ويكبر ويسلم قال وفي الترمذي اذا اتى احدكم الصلاه والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام هذه الروايه روايه صريحه وهي رد على ما يفعله اكثر المصلين اليوم من الانتظار والإمام ساجد او او هو في التشهد كثير من الناس اذا دخل المسجد ووجد الإمام في في التشهد او ساجدا ما يجلس التشهد ولا يسجد ينتظر وهذا خطأ ومخالف للحديث لأنه قال فما أدركتم فصلوا وجوب والحديث الثاني موضح إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال عام يعني قائم راكع ساجد التشهد فليصنع كما يصنع الإمام سبقا ذكرنا حديث إذا رأيتم ما ساجدا فاسجدوا واذا رايتم راكعا فاركعوا قال رحمه الله باب صلاه اهل الاعذار والمريض يعفى عنه حضور الجماعه واذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا نعم المريض معذور بترك صلاه الجماعه سياتي في الحديث ان المريض معذور والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم ياته او لم ياته الى الصلاه فلا صلاه له الا من عذر ومن العذر المرض وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فان لم يطق فعلى جنبه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى رواه والبخاري عمراء بن حسين يقول أصابتني بواسير مرض فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي هذا الحديث رتب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المعذور صلي قائما هذا هو الأصل إذا لم يستطع الإنسان يصلي قائما فأني يصلي إيش يصلي جالسا لم يرد والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بجلسة محددة لكنه ورد في صحيح ابن خزيمه عن عائشة الله عنها أن النبي صلى وسلم صلى متربعا لما عجز عن القيام صلى متربعا قالوا هذه أقرب هيئة للخشوع والسكينة لكن لو جلس الإنسان على أي هيئة, هيئة التشاهد يجوز أو لا يجوز إن ليس هناك جلسه محدده حددها النبي صلى الله عليه وسلم الا انه ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى متربعا فان لم يستطع ان يصلي قاعدا فانه يصلي على جنب لم يرد ايضا على الجنب الايمن او الايسر ولذلك نقول على اي الجنبين يصلي بحسب بحسب راحته وما هو ايسر له فليس هناك نص يجب ان تصلي على الجنب الايمن او بعض العلماء قال الايمن افضل لان اليمين احسن لكن اذا كان الانسان لا يرتاح الا الجانب الايسر فنقول يصلي على الجانب الايسر لانه لم يأتي حديث بذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد الصلاه على الجنب ولذلك نقول بعد الصلاه على الجنب يستطيع الانسان يصلي على اي حال بحسب راحته يعني نقول إذا لم يصلي على جنب يصلي مستلقيا على ظهره إنسان في المستشفى جالس مستلقيا على ظهره لكن قالوا ينبغي أن يركع ويسجد إيماء يعني يرفع رأسه حتى يكون رأسه مستقبلا القبلة إن استطاع يصلي مستلقيا إذا عجز عن الحركة والإيماء ما يستطيع يتحرك، قال العلماء سقطت الأفعال وبقيت الأقوال سقطت الأفعال الآن ما يستطع يركع ولا يسجد ولا يرفع ولا يتحرك نقول الآن أفعال الصلاة سقطت لكن بقيت الأقوال إذن يقول جميع الأقوال وهو جالس وهو مستلقي الله أكبر يقرأ الفاتحة الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله من حمدة لأن الأفعال سقطت بقيت الأقوال وإن كان عاجزا عن الكلام سقطت الأقوال ما الذي بقي قال بعضهم يصلي بأصبعه ركوع سجود سلام هل هذا صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصبعه وقال بعضهم يومئ بطرفه يعني بعينه وهذا ورد في حديث لكنه ضعيف أنه يصلي بطرفه إذن نقول الصلاة فيها أقوال وأفعال إذا سقطت الأفعال بقيت إيش الأقوال إذا سقطت الأقوال بقيت النية يصلي بالنية ولا يمكن أن تسقط الصلاة بحال ما دام للإنسان عقل لان العقل مناط التكليف هذه قاعده الصلاه لا تسقط باي حال ما دام عند الانسان عقل وبهذا نعلم خطا كثير من الناس ممن يدخل المستشفى عفوا الله وياكم فلا يصلي وهذا كثير نسمع يقول لما ارجع البيت اصلي هذا حرام ولا يجوز ترك الصلاه من ترك صفه كفر يقول ليش ما تصلي قال ما استطيع اتوضا ما استطيع اروح الخلاء ما استطيع اقول الحمد لله رب العالمين فاتقوا الله ما استطعتم اذا استطاع يتوضا يجب عليه يتوضا ما استطاع يتوضا يوضا يعني, يعني يؤتى بماء يوضه اهله ما استطاع او حكم الطبيب بان هذا الماء يضر به بالمريض يلجا الى ايش تيمم يؤتى به تراب طاهر ويتيمم ما استطاع ييمم قال الطبيب لا يجوز ان يقربه ماء ولا تراب يصلي بلا وضوء ولا تيمم وهذا اللي يقول عنها العلماء صلاة ايش فاقد طهورين فاتقوا الله ما استطعتم والصلاه لا تسقط بحال ابدا قال وان شق عليه فعل كل صلاه في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت احداهما نعم المريض شق عليه ان يصلي الصلاه في وقتها كما قلنا الوضوء يصعب عليه الا ان يذهب مره او مرتين نقول لك رخصه في الجمع وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لحمنا بنت رضي الله عنها ان تجمع بين الصلاتين عندما استحيضت استحاض نوع مرض دم ينزل بشده فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر المغرب والعشاء وهذا الدليل على جواز الجمع للمرض واصرح منه حديث ابن عباس حديث ابن عباس في الصحيحين جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه من غير خوف ولا مرض وفي روايه ولا سفر فهذا الدليل على ان الجمع يشرع للمرض وجمع من غير مرض ولا سفر بمعنى انه كان يجمع للمرض والسفر والمطر لكنه احيانا لم يجمع بهذه الاسباب فدل على جواز الجمع للمريض قال في وقت احداهما في وقت إحداهما يعني اما تقديما واما تاخيرا لان الجمع رخصه فينظر المريض ايهما ايسر فيفعل قال وكذلك المسافر يجوز له الجمع نعم لحديث ابن عباس السابق من غير خوف ولا مرض في روايه ولا سفر والاحاديث في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كثيره جدا فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في غزوه تبوك عشرين يوما لاحظوا جمع وهو جالس يعني ليس في الطريق جالس جلس عشرين يوم يجمع ويقصر ولديك ما سياتي لأن الصحيح هو أن الجمع لا يتقيد بيوم بثلاثة أيام أو أربعة وغيرها ولا بمسافة فقد جمع عشرين يوما وفي فتح مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع تسعة عشر يوما لا ثلاثة ولا أربعة ولا, ولا أسبوع قال ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين هذا عند أكثر أهل العلم أن القصر في السفر سنة وقال بعضهم بانها فرض لان عائشه كما في صحيح مسلم قالت فرضت الصلاه ركعتين ركعتين فزيدت في الحظر واقرت في السفر يعني اصل الصلاه كم كانت ركعتان ثم زيدت في الحظر وبقيت في السفر ولذلك يرى بعض العلماء الذين قالوا بالوجوب قالوا لا يشترط نيه القصر في السفر عند اصف صلاة السفر ايش هو القصر في يصلي ركعتين مباشره لكن الاكثر العلماء على ان القصر كما قال مؤلف سنه وليس بواجب قال وله الفطر في رمضان يعني يرخص للمسافر ان يفطر في رمضان ودليله قوله تعالى فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى والايه فيها تقدير فافطر فعده من أيام أخرى فيجوز له أن يفطر في رمضان إذا كان مسافرا. قال وتجوز صلاة الخوف الآن ذكر المؤلف صلاة المريض أشار إلى صلاة المريض وأشار إلى صلاة المسافر الآن يشير إلى صلاة الخوف ما هي صلاة الخوف؟ هي صلاة مكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مواجهة العدو إذن صلاة الخوف ليست صلاة جديدة هي صلاة إيش؟ مكتوبة يعني الفجر الظهر عصر مغرب العشاء صلاة مكتوبة يحضر وقتها في وقت الخوف وهو الحرب ومواجهة العدو قال على صفة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم يشير المؤلف رحمه الله إلى أن صلاة الخوف لها عدة صفات منها حديث صالح ابن خوات عمن عم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف نشوف الآن هذه ان أن طائفة صلت صفت معه وطائفة وجاه العدو تابهوا الآن طائفة يعني مجموعة وقال ما لفطار طائفة لأن هذا لفظ ايش لفظ القرآن صلي طائفة يقسم المسلمين الى طائفتين مجموعه في وجاه العدو تحرس ومجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالذين معه ركعه خلينا نقول مثلا 10 معه و يحرس يحرسون العشره الان خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالذين معه ركعه ثم ثبت قائما يعني قام الركعه الثانيه وقف وأتموا لأنفسهم كملوا ركع ثانية وسلموا ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو والنبي صلى الله عليه وسلم قائما وجاءت الطائفة الأخرى جاء العشرة الثانية فصلى بهم الركعة التي بقيت وصلى الركعه الثانية بالنسبة له صلى الله عليه وسلم والركعة الأولى بالنسبة لهم ثم ثبت جالسا ولم يسلم واتموا لانفسهم يعني صلوا ركعة الثانيه ثم سلم بهم واضحه الصوره يا جماعه لنعيد هناك مجموعتان مجموعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعه تحرس المجموعه مع الامام يصلون معه ركعه الركعه الثانيه يقف النبي صلى الله عليه وسلم ما يكمل هم يكملون لانفسهم ويسلمون وينصرفون ثم تاتي الطائفه الثانيه التي تصلي تكبر مع النبي صلى الله عليه وسلم تصلي معه ركعه والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس للتشاهد ولا يسلم ثم يتمون لانفسهم ركعه ثانيه ثم ثم يسلم معهم هذه واضحه نعطيكم صفه ثانيه من باب الفائده السريعه الصفه الثانيه وردت في حديث جابر في الصحيحين وهي وهي سهله جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفه ركعتين يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم كم جماعة مرتين هذه أسهل الصفات يعني يصلي ركعتين تماماً ويسلم معهم وتكون فرضا له ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي ركعتين تكون نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه سهلة وهي في الصحيحين صفة ثالثة ورد في الصحيحين ايضا يصلي الإمام بطائفه ركعة والطائفة الثانيه تجاه العدو ثم تنصرف هذه الطائفه التي صلت ركعه تنصرف وتكمل لنفسها ثم تاتي الاخرى فتصلي معه ركعه ثم تقضي ثم تقضي وتسلم الفرق ان هذه الثانيه الطائفه التي جاءت لم تسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم إنما إيش ذهبت إلى الحراسة وسلمت وكملت الصلاة وسلمت لنفسها صفة الرابعة في صحيح مسلم يصلي الإمام وخلفه الجميع جميع خلفه يصف صفين إذا كان العدو في في, في ثم يركعون جميعا ثم يسجد الإمام والصف الأول فقط والصف الثاني ايش واقف الخوف فيها حركات وفيها شيء انهم الصلاة يعني هي خوف في, في, في فيها شيء من التغيير فهم ينظرون ويحرصون وهم يصلون ثم يقوم الإمام مع الصف الأول ثم يسجد من الصف الثاني ثم يسجد الصف الثاني ثم يأتوا يقومون لركعة ثانية ثم يحصل العكس يسجد الإمام ويسجد الصف الثاني ثم الأول ثم يسلمون جميعا واضح ولا ما واضح هذا هاي تقريبا أربع صفات موضع الأخيرة الجميع يصلي يركعون مع بعض الجميع صفين يسجد الإمام مع الصف الأول والصف الثاني ايش يبقى ثم يرفع الإمام والصف الأول يركع ثانية ثم يسجد الصف ايش الثاني المهم في هذه الصلاة أن الجميع يستقبلون القبله ما في واحد لأن هذا يخوف ثم يسجد طائفة ثانية الصف الثاني يسجدون ثم يقومون أصبع الآن جميع قائم الركعة الثانية ثم يركع الإمام ويركعون جميعا ثم يسجد الإمام وتسجد يسجد الصف الثاني ثم يسجد الصف الأول ثم يتشاهدون جميعا ويسلمون مع الإمام قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبان إلى القبلة وإلى غيرها أحيانا يشتد الخوف و و ويخشى صوت الوقت فلا بد من الصلاه صلوا رجالا رجالا يعني ايش على ارجلهم وليس عكس النساء رجالا او ركبانا يعني راكبي الدواب الى القبله وإلى والى غيرها لا يشترط هنا القبله تسقط لوجود الخوف وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال إذا كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال يومئون بالركوع والسجود كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يصلون يومئون بالركوع والسجود قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره يعني صلاه الخوف لا تشترط او لا يشترط ان تكون في الحرب فقط كل خوف ولذلك قال بعض العلماء في حال الهرب من عدو شخص مثلا يريد ان يقتلك مثلا وأنت هربت وخفت من فوات الوقت فتصلي صلاة خوف كذلك لو هرب الإنسان قالوا من من حريق مثلا وخاف فوات الوقت فهذا يصلي صلاة الخوف ولذلك قال المؤلف وكل خائف على نفسه سواء من عدو أو من حريق أو من سبع حيوان أو غير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الكثير كثير المسائل السابقه قاعدته هذا الحديث ان الانسان يفعل ما يستطيع قال رحمه الله باب صلاه الجمعه كل من لزمته الجماعه لزمته الجمعه صلاه الجمعه معروفه صلاه تفعل يوم الجمعه وهي ركعتين كما سياتي كل من لزمته الجماعه لزمته الجمعه هذا ضابط تعرفون الفرق بين القاعده والظابط لن يعرف في قاعده فقهيه وظابط فقهي ايهما اشمل قاعده القاعده تشمل جميع الابواب والظابط الفقهي يشمل ايش باب واحد او مساله واحده هذا ضابط لانه خاص في صلاه الجمعه عكس لما نقول الواجب يسقط بالعجز هذا يدخل في اي باب كثير من الابواب فهذا ضابط كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة قاعدة من الذي تلزمه الجماعة مسلم عاقل بالغ مسلم عاقل بالغ رجل مقيم قادر هذه شروط الجماعة وهي شروط الجمعة إذن تجب الجمعة على المسلم العاقل البالغ الذكر الحر أيضا لسينا المقيم المستطيع جاء في حديث بسنة نبي قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب إلا على أربعة الجمعة حق واجب إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض عبد مملوك أو امرأة أو صبي او مريض اذا كان مستوطنا ببناء يعني الجمعه تجب على من كان مستوطنا ببناء يعني يعيش بوطن فيه بناء بناء من حجر من خشب من, من اي شيء يشير الى ان اهل الباديه في الخيام ليس عليهم عيش جمعه والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اهل البوادي حول المدينه بان يصلوا ايش؟ يصلوا الجمعه ولو كانت فرضا لامرهم اذا هي تكون في من عاش في القرى والامصار قال ومن شروطها فعلها في وقتها وان تكون بقريه ويتقدم خطبتان عندنا ثلاث شروط اولا فعلها في وقتها ما هو وقت الجمعة؟ وقت الجمعه وقت الظهر وقت الجمعه وقت الظهر إذن تفعل الجمعه عند زوال الشمس وقت الظهر العلماء مجمعون على ان اخر وقت الجمعه هو اخر وقت الظهر لكنهم اختلفوا ايش في بدايه وقت الظهر ويرى بعض العلماء وهم الحنابلة يرون بان صلاه الجمعه وقتها وقت العيد فيجوز أن يصليها قبل الزوال ستقول بحديث صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى رحالنا حين تزول الشمس يعني كأن الجمعة خلصت قبل الزوال لكن عند جمهور علماء وهذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصلى بعد الزوال قال وأن تكون بقرية قرية يعني قرية ومدينة ومصر من الأمصار فلا تصلى في البوادي وفي البر لا تصلى لعدم ثبوت ذلك ولعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل البوادي بصلاة الجمعة وأن يتقدمها خطبتان يعني لا بد أن تكون هناك خطبتان قبل صلاة الجمعة الآية يقول الله عز وجل فاسعوا ذكر الله في الصلاة الجمعة ومن السعي للجمعة السعي لخطبة الجمعة سماع خطبة الجمعة فيكون خطبة الجمعة واجبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت والإمام يخطب أنصت أو صار فقد لغوت فهنا النهي عن الكلام وقت الخطبة وهذا دليل على أن الخطبة في الأصل واجبة فهذا دليل لأن الخطبة في الأصل واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم واضب على الخطبتين طوال حياته ولو لم نقل بوجوب الخطبتين ما الفائدة من اجتماع الناس هو اجتماع الناس أصلا لأجل هذه هاتين الخطبتين قال وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأن حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المر محدثاتها وكل بدعة ضلالة هذه نصيحة الخطيب أنه إذا خطب ينبغي أن يحرص على إيش؟ على أن يتأثر هو في خطبته ماذا تتصورون من خطيب لا يتأثر بخطبته هل يتأثر الناس بخطبته يتأثر. فهو لابد أن يكون متأثرا بخطبته حريص عليه ولذلك من الخطأ العظيم ما يقوم به بعض الخطباء هداهم الله عز وجل من عدم الاهتمام بالخطبة بعض الخطباء يحذر الخطبة متى يوم الجمعة الصباح ماذا يفعل؟ يفتح الانترنت الشيخ جوجل تعرفون الشيخ جوجل أعلم شيخ في العالم حط لك عنوان خطبة خمس ثواني طلعت الخطبة ثم هذا فيه تساهل عظيم لأن الناس ينتظرون اسبوع كامل هذا الخطيب، وينتظرون ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحمر عينه ويشتد غضبه ويخطب خطبة بليغه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 إذن خطبه النبي صلى الله عليه وسلم المعروفه خطبه الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره كما هو معلوم وقال ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته ما من فقه ما يعني علامه يعني من علامه فقه الرجل انه يقصر في الخطبه ويقصر الصلاه لا يعني التطويل في الصلاه هنا انه يشق على المصلين لذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وصلاته قصدا يعني الصلاة قريبة من الخطبة لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما سيقول المؤلف يقرأ بالأعلى والغاشية فتأخذ الصلاة كم على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتنا كم تقريبا ثلث ساعة فتكون الخطبة تقريبا وربع ساعة يكون قريب لا يعني تطويل الصلاه ان يصليها ساعه كامله هكذا ذكر العلماء منهم النووي في شرح مسلم قال يستحب ان يخطب على منبر هذه هي السنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخله ثم جاء الصحابه وصنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من خشب الأثل كما في صحيح البخاري فصعد على المنبر وكان يخطب عليه والخطبة على المنبر مكان عالي أبلغ في إيصال الكلام للناس فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم وهذا ليس في خلاف بإجماع علماء ورد في حديث ضعيف عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم ضعيف لكن هذا مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الإجماع ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الثانيه ثم تقام الصلاه يعني يجلس بين الخطبتين وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس بين الخطبتين والا فكيف يفصل بين الخطبتين تكون خطبه واحده فكان يجلس وهذا ثبت ايضا في حديث جابر في صحيح مسلم انه كان صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين وهذا باتفاق العلماء والأحاديث متواتره أن صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة وهذا أيضا باتفاق العلماء ومما يعلمنا ذلك ما ذكره المؤلف يقرأ في الأولى في سبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقون وكلا الحديثين في صحيح مسلم وهذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالصلاة قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهذا ظاهر الحديث في الوجوب إلا أن جماهير العلماء على أنها سنة ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه في صحيح مسلم من جاء منكم الجمعه فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وان كان طيب فليمس منه قال ويلبس احسن ثيابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس احسن ثيابه للوفود وللجمعة يلبس احسن ثيابه للوفود وللجمعه وهو حديث صحيح في صحيح البخاري ويبكر إليها جاء في الصحيح من غسل واغتسل وبكر وابتكر وأنصت ولم يلغ كانت كفارة له إلى الجمعة الأخرى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المشهور بالصحيح أيضا من راح في الساعة الأولى فكانما قر بدنا ثم قر ببقرة إلى آخر الحديث قالوا في الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت الكلام ينقسم اقسام عندنا خمسة احوال الحاله الاولى الكلام قبل الخطبه جائز او غير جائز جائز الحاله الثانيه الكلام اثناء الاذان وبعد الاذان قبل ان يخطب جائز ولا لا جائز اي ثانيه الثالثه الكلام بين الخطبتين جائز الرابع الكلام بعد الخطبه قبل الصلاه جائز ما الذي لا يجوز الكلام اثناء الخطبه فيتكلم الخطيب حرم على الجميع الكلام حتى قال العلماء لا يجوز رد السلام ولا تشميت العاطس ولا انكار المنكر لكن هل يجوز اذا صلى الامام على النبي صلى الله عليه وسلم خطيب نقول صلى الله عليه وسلم الصحيح نعم لأن هذا مما يؤكد على أن المأموم متابع لماذا لا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يقول صح لأن هذا فيه انصراف عن الخطبة أما الصراف عن النبي صلى الله عليه وسلم فالدليل على أنه متابع للإمام فالصحيح أنه يجوز قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وهذا الحديث هو تكملة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو قال فليركع ركعتين وليتجوز فيهما يعني يصلي ركعتين طفيفتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر وأوقف الجمعة لينكر على شخص لم يصلي ركعتين. هذا والله أعلم. صلى الله عليه ونبينا محمد. في عندنا أسئلة من الدرس السابق لابد نجيب عليها حتى تحضر أسئلتك. من الأسئلة السابقة لما تكلمنا عن تسوية الصفوف. وصار فيه تشويش من بعض رخوة قال لي أنت الآن تسبب في عدم الاهتمام بتسوية الصفوف لما تكلمنا عن وضع القدم والقدم نحن نقول لا أفراد ولا تفريد لا نريد فرجات ولا نريد تشدد في ملاحقة الأقدام إنما الإنسان يقف يجعل قدميه محاذر من كذلك لا يفرش ولا يشد يعني يجمع بين بين قدمين يستوي الصف وهنا سؤال هل من السنه الكتف بالكتف في روايه في المسند صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حاذوا بين مناكبكم ولذلك لم ارى فيما اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حاذوا بين اقدامكم ابدا انما قال حاذوا بين ايش مناكبكم قال من يصلي على الكرسي كيف يضع مكان الكرسي بالصف مع الجماعه هذه مشكله عصريه الصفات في الكرسي في حقيقة مشكلة والذي يصلي جالسا خير وهذا كان في السابق الآن تجد الصف نصرش كراسي مشكلة إذا صف صاحب الكرسي مع الصف الأول تضايق من الصف الثاني وإذا تقدم حتى لا يضايق الصف الثاني تقدم عن الصف الأول فأنا أقول حل لهذه المشكله اما ان يصلي جالسا او اصحاب الكراسي دائما يصلون إيش؟ في الاطراف حتى لا يحصل خلخله في الصف لكن الصحيح انه لا يجب ان يساوي الصف ولا يتقدم في صلاه الجماعه سفرا في حال عدم توفر مساجد فالتزم الجماعه نعم الجماعه واجبه في السفر بعض الرخ بعض يظن يغني بان الجماعه تسقط لمن قال الجماعه واجبه في السفر والحظر يجب ان يصلي مع مجموعته ان كان في الطريق وان كان في البلد يجب ان يصلي في المسجد في ليله مزدلفه هل تصلي الوتر وهل يطيل ام يقتصر الشفع والوتر النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سنه الفجر والوتر سفرا ولا حظا فهذا يدل على ان ليله مزدلفه يصلي الوتر لكن لا يطيل في قيام الليل او لا يصلي الليل الا الوتر بالنسبه لقضاء الوتر نرجو توضيح كم يكون عدد الركعات فانا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه اذا فاته الوتر من من الليل صلى في النهار ثنتي 13 ركعه القاعده في ذلك ان صلاه الوتر المقضيه تصلى الشفع فمن كان معتادا على ركعه يقضيها ركعتين من كان معتادا على ثلاث يقضيها اربعا هل أكون مؤتمة بالحرم وأنا بالفندق ولم تكتمل الصفوف في الساحات الخارجية؟ هذا سؤال جيد يشترط في الصلاة أن تكتمل الصفوف يعني الصفوف تكون تامة المصليات في الحرم الآن في, في, في فندق مكة وفندق التوحيد وغيرها إذا وصلت الصفوف إلى بداية المسجد الى بداية الفندق فهذه الصفوف مكتملة فمن يصلي في مصلى الفندق الموجود فوق فقد صلى ايش مع الجماعه وهذا غالبا يكون في رمضان وفي الحج فقط في الايام العاديه تكون ايش صفوف لا يجوز ان يصلي في هذا المصل لان الصفوف بعيده هل اذا كان الامام سريع في قرانه يعني في قراءته يركع بحيث لا يسعني اكمال قراءه الفاتحه الا بدون اكمال الفاتحه هو, هو ينبغي على الامام ان لا يعني يسرع في القراءة فإن كان مسرعا في القراءة بحيث أن الماموم لو قرأ القراءة سريعة ولم يقرأ الفاتحة فلا تصح الصلاة لأننا قلنا من أركان الصلاة طمأنينة وأقل الطمأنينة في القيام ما هو قراءة الفاتحة قراءة سريعة ليس فيها اخلال فلذلك يقرأ الفاتحة قراءة سريعة ويدرك ان شاء الله ما السبب في صرف الامر بركعتين تحيه المسجد من الوجوب الى الندب الرأي انا والله اعلم أنه واجب صح. لان ما في صرف النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والعلماء الذين قالوا الصارف قالوا الصارف حديث الاعرابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع. فقالوا كل ما سوى الصلوات الخمس تطور فهذا يصرف وهذا الدنيا غير صحيح، لأن هناك صلوات واجبة أليس صلاه الجنازة واجبة يفرض لك أن الكبرت كفائي أليس هناك من العلماء من قال بوجوب صلاه العيد وهو قول وجيه ومنهم من قال بوجوب صلاه الكسوف فهناك صلوات واجبة غير هذه الصلات فهذا لا يصلح أن يكون صارفاً من لبس البشت في صلاة الجمعة هذا من لبس أحسن الثياب أم يكون ذلك تكبر هذا يختلف باختلاف بالأعراف اختلاف إن كان هذا البشت يعتبر من التجميل يلبسها إنسان في صلاة الخوف كيف يعلم الإمام أن الجماعة الثانية قد انتهوا من الركعة ليسلم بهم يشعر الجماعة إذا كانت كبيرة يشعر بالركوع والسجود من شروط الجمعة أن تكون بقرية هل إذا كنت في البر أو الشاليه هل تجب عليه صلاة الجمعة نعم في البلد تجب يعني أنت قاعد في الشاليه في المسجد الحمد لله أقرب مسجد عندك كيلو فانتبه لكن واحد طالع في البر مثلا في المملكة مثلا في الصمان نقول ما لا يصلي الجمعة يصلي الظهر لأنه مسافر فالصلاة الجمعة لابد إنسان يحرص عليها في البلد لدينا في المصنع لكن المسجد ليس فيه إمام راتب ولا مؤذن راتب فهل إذا جاء يوم الجمعة نصليها من, من الصلاة لا صلاة الجمعة يشترط تكون في مسجد إيش جامع مسجد جامع تصلى فيه الصلوات الخمس وله إمام راتب وهذا اللي في المصنع ما دام في البلد يجب علي أن يخرج إلى صلاة الجمعة يجب علي أن يخرج إلى صلاة الجمعة هل تسقط القبلة لمن صلى على جنب؟ لا؟ ويصلي على جنب على القبلة هذا هو الاصل يصلي على جنب على القبلة فان تعذر سقطت ولا ذكرنا ان القبلة تسقط في اكثر من حال منها العجز هل يجوز للامام ان يخصص فجر الجمعه بقراءه سوره الجمعه لا احنا نطبق السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فجر الجمعة بصورة السجدة كاملة ثم صورة الإنسان شوفوا سبحان الله اللي اللي ما, ما أميتت سنة إلا, إلا أحيات بدعة بعض الأن شو يسوي يظن أن وجود السجدة في صلاه الجمعة الفجر هذه سنة فماذا يفعل يقرأ سورة السجدة اربع خمس آيات ثم الركعة الثانية يقرأ الآية اللي فيها سجدة ويسجد ليش؟ حتى يحقق وجود السجود وبعضهم يقرأ سورة أخرى مثلا مريم أو النحل فيها سجدة طيب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالسجدة ويش والإنسان إما تطبق هذه السنه وتقرأ ما تشاء فلا تحدد وجود سجدة في فجر الجمعة هل يؤخذ بقصر الصلاة والجمع إذا كان أربع أيام وأقل اما أكثر هذه مسألة خلافية طويلة جدا والخلاف بارك الله فيكم سائغ يعني لا يجوز الإنكار العلماء يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف هذه مسألة خلافية قوية وكذلك الفريقين له أدلة قوية لكن كل واحد يختار ما يراه الذي يراه الشيخ من تيمي وهو الأقرب والله أعلم أن السفر من المصطلحات التي لم تعرف لا شرعا ولا لغة السفر من المصطلحات التي لم تحدد لا شرعا ولا لغة وإذا لم يحدد تعريف مصطلح لا في اللغة ولا في الشر نرجع إلى إيش للعرف فكل من سافر في عرف الناس فهو مسافر ترخص برخص السفر نحن الآن في الكويت متى يقال لك انك سافرت إذا تعداد حدود تعتبر مسافة تجمع وتقصر هذه واحدة هذه المسافة أربعة أيام ثلاث أيام ما في دليل النبي صلى الله عليه وسلم نرجع المسافة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة قصر بذل حليفة تعرفون ذل حليفة السما بير علي كم عن المدينه اقل أقل من عشر كيلو أين واحد ثماني كيلو اللي يذكر فيها بعض العلماء أقل من عشرة بدليل أن عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من مدينة هذا بالنسبة للمسافه بالنسبة لأربعة أيام ذكرت لكم قبل قليل في غزوة تبوك كم كم جمع النبي صلى الله عليه وسلم قصر عشرين يوم وفي فتح مكة تسعة عشر يوم بل في, في, في حجة الوداع هم يسدلون جمهور العلماء سدلوا بأربعة أيام ليش قال وصل النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حجة الوداع في يوم خمسة وعشرين ذي ووصل متى في يوم الرابع من ذي الحجة قال وصل منى وقصر أربعة أيام هكذا قالوا وهذا جزال قريب غريب لأنه استمرت قصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأربعة أيام فليس عندهم دليل على تحديد هذه أربعة وإن هو رأي الجمهور والأحاديث العامة كلها تفيد أنه ليس هناك وقت للجامع والقصر لكن ذكر كثير من منهم الشيخ ابن رحمه الله ان هذا ليس معنى هذا ان الانسان يسافر فيجمع ويقصر في بيته كما قلنا صلاه الجماعه واجبا واحد سافر السعوديه في الرياض وقاعد بالفندق الحبيب ويجمع ويقصر والمسجد تحت الفندق فيجوز هل تسقط الجماعه على المسافر؟ ما تسقط ما في دليل على سقوط الجماعه فان كان المسجد قريبا يجب عليه ان يصلي الجماعه لكن كان في مدينة بعيدة المسجد بعيد أو كان في دول مثلا أوروبية وغيرها والمسجد بعيد يجمع ويقصر يترخص برخص السفر هل إذا جمعنا بين الصلاتين فهل لا بأس بقول الذكر بعد الصلاة بين الصلاتين أم لا يقصر بينهما بينهم فاصل إذا جمعت الصلاتين سقط الذكر الأول ويبدأ الذكر يبقى الذكر الثاني صلينا الظهر مباشرة تقام الصلاة العصر بعد العصر تكون إيش؟ الأذكار ما هو مدة الفاصل بين الصلاتين الجن بينهما فربما انشغل عن الثانية بسبب تحتم عليه وهل يصح إذا صلى الصلاة الأولى في المطار ونودي الرحلة فركب الطيارة ابن تيمية له قول جيد يقول إذا جمعت الصلاتين أصبحت الصلاتان أصبح وقت الصلاتين وقت واحد ما معنى هذا؟ فيجب أن تصلى الصلاتين في أول الوقت وفي أوسط الوقت وفي آخر الوقت مجتمعة ومفترقه لاحظوا كيف جماعه أنا الآن أريد أن أجمع الظهر العصر معروف عندنا الآن إما أجمع وقت الظهر أو أجمع إيش؟ وقت العصر أنا الآن لما أريد أن أقدم العصر أصبح وقت العصر ما هو؟ الظهر ووقت الظهر يمتد إلى وين؟ إلى العصر فلو صليت أول الوقت أو أوسط الوقت أو آخر الوقت تحق الجمع بل يقول ابن تيمي لو فرقت بين الظهر والعصر فردت الجمع صليت الظهر ثم بعد ربع ساعة نصا صليت العصر يقول جايز لأن الآن كانت العصر أصبح وقتها ايش وقت الظهر لكن السؤال لما تكلم عن الطيار لا بد أن تكلم عن الطائرة تبقى. لا يجوز للإنسان أن يصلي جالسا في صلاة الفريضة إلا لعذر يقول لي واحد كيف نصلي بالطائرة نقول إن كانت الرحلة قصيرة فإما تجمع في المطار جمع تقديم أو تجمع في البلد لتصل اليه جمع تأخير إذا لم يتيسر ذلك بأن طارت الطائرة قبل صلاة الظهر ووصلت بعد صلاة المغرب هل ممكن اجمع الظهر والعصر تقديمه وتاخير ما يمكن هنا يجب ان اصلي وين في الطائره اصلي جالس لا احرص على ان اصلي قائم غالبا غالبا في مكان في اخر الطائره بعض الناس ما دخلك الله اكبر يصلي هذه صلاه والقيام ركن اذهب وانا فعلت كثير خلف استقبل القبله ثم حيث توجه الطائره ما استطعت مثلا منع مطبات ولا غير قال ما يمكن هنا تجعل ضرورة ان اصلي ايش جالس فلا بد من التدريج في ذلك هل صحيح انه لا يوجد وقت نهي للتنفل قبل صلاه الجمعه وهذا في حال وجوده في المسجد جاء في الحديث السابق الذي ذكرناه من بكر وابتكر جاء في روايه ثم صلى ما بدا له ولذلك قال كثير من اهل العلم ان يوم الجمعه ليس فيه وقت كراههه قبل الظهر لانه قال ثم صلى ما بدا له فهو يصلي ما بدا له حتى يخرج الامام وينقطع عن الصلاه هل صلاه الخوف فيها قصر نعم صلاه الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قصرا ما هي صيغ صلاه الخوف يقصد يمكن صفات صلاه الخوف ذكرنا اربع صفات اما معنى صيغة هي صفه ممكن تعيد طريقة صلاه الخوفة فيها الطائفة الاولى تنفصل عن الإمام ثم تكمل الركعة الثانية اللي وحدها يعني يصلون طائفتها مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الركعة الثانية تنصرف تمشي إلى مكان الحراسه وتصلي ركعة كاملة وتسلم والثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاة الجنازة وهم يكبرون للتكبيرة الثالثة دعاء. فهل يكبر ويقرأ الفاتحة فقط ثم ينتظر نعم أنا قلت وما أدركتم فصلوا اجعل التكبير الأولى هي لك إيش؟ الأولى فإذا سلم تكبيره الثانية لك والثالثة والرابعة هل يدرك أجل الجماعة من يدرك تشهد الأخير في الصلاة نعم من أدرك أي لحظة من الصلاة فقد أدرك أجل الجماعة لكنه لم يدرك الجماعة يعني يجب أن يصلي أربعة كيف يركع المريض ويسجد وهو على جنوب يومئ براسه اذن شيخ هل يجوز الصلاه قاعدا في السنه او النافله نعم يجوز ان يصلي قاعدا بلا عذر في النافله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم وهذا قال في النافله ما حكم صلاه الامام وهو مكشوف الراس هو جائز لكن خلاف السنة لا أعلم والله اعلم حديث أن رسول الله صلى مرة واحدة في حياته حاس الراس لكن لا تشدد في ذلك يعني بعض الناس يقول لا يجوز لا. لو صلى حاسر رأس سواء كان إمام مأموم لكنه خالف بذلك السنة هاي شيخ تأذنوا ولا نسألي السرط ما فهم السؤال عيد السؤال عيد السؤال سألكك على واختصار ان المرأة كانت مستحاضة ثم تعبت هل تصلي او لا هذا كالسؤال سؤال في تصلي يمكن مقصود السؤال كيف تصلي او هل تجمع او لا الصلاه فرض عليها والحائض يحرم عليها الصلاه والمستحاضة يجب عليها الصلاه لان المستحاضة طاهر لكن اذا كانت الاستحاضة شديده ويشق معها الصلاه اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين نعم نعم المراه تكون في النفاس قبل الولاده بيوم او يومين اذا كان هناك طلق مع نزول الدم متى يبدا النفاس النفاس يبدا قبل الولاده بيوم او يومين اذا كان هناك طلق مع دم فاذا وجد الطلق مع الدم دخلت المراه في مرحله النفاس واذا دخلت في مرحله النفاس حرم عليها الصلاه لان النفاس كالحائط تماما أما إذا كانت متهيئة للولادة كما في السؤال لعملية مثلا قيصرية وليس هناك طلق ولا دم فيجب عليها أن تصلي على حالها بحسب حالها نعم هل هناك سنة بعد الجمعة نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الجمعة فليصلي أربع ركعات فليصلي أربعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا وكان يصليها في المسجد وكان صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى بيتي صلى ركعتين فجمع العلماء بين الحديثين قالوا من صلى السنة في المسجد فانه يصليها أربعا يعني ثنتين واثنتين ومن صلىها في البيت فيصليها ركعتين نعم هل المرأة أجر في صلاة الجمعة؟ نعم لها أجر لكن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها الجمعة في المسجد هل المرأة غسل يوم الجمعة؟ إذا ذهبت الجمعه تغتسل لكن ليس فرضا عليها نسافر إلى جزيرة فيلكا أو فيلكا. هل هو سفر؟ عرفنا في الكويت هل هو سفر؟ وليس سفر. فيرتي داخل الكويت. فليس هو سفر. نحرص على وقت الصلاة. نصلي الظهر أو العصر. لو فرضنا العبان والله ما رحت فيلكا. المدة كم؟ يعرف؟ ساعة ونص ساعة ونص يعني ما يعني إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة. نصلي صلاة في وقتها. نعم. شخص لم يصلي يومين كاملين مشهور عند الناس أنه يقضي كيف كل صلاة مع الصلاة الظهر مع الظهر العصر هذا تعلمنا من الصدر هذا ليس عليه دليل الواجب أن يقضي جميع الصلاوات فورا مرتبة يعني الفجر ثم الظهر ثم عصر ثم المغرب ثم عشاء ثم فجر لا بس يستريح بينها لكن يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إيش؟ ذكرها ما قال فليصليها مع الصلاه في اليوم الثاني اذا ذكرها فوقت الذكر هو وقت الصلاه نعم ما حكم الصلاة قبل العصر يعني المقصود قبل الصلاه وليس قبل الاذان قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم اللهم عبدا او امرا صلى قبل العصر اربعا حديث صحيح فهذه سنة ليست من الرواتب لكنها سنه هل يجوز للطلاب في الدول الخارجيه ان يجمعوا ويقصروا هل هم مسافرون نحن شقينا مسافرون فإن كان متيسر لهم المسجد يصلوا في المسجد والغالب ان المسجد غير متيسر المرأة تجمع تقصر يجوز لها لأنها مسافرة نعم نعم نعم تقول أنها نعم انها تصلي ليس عندها عاده معينه في قيام الليل يعني مره ثلاث مره خمس مره سبع اذا فاتتها كيف تقضي نقول بحسب الليله فاذا كانت هذه الليله فاتتها يعني اكن اذا كانت في الليله السابقه مثلا ثلاث ركعات ثم فاتتها او كانت نوت الغالب ان الانسان ينوي ان يصلي ثلاثه او اربعه فيقضي ما يغلب على ظنه انه سيسويه نعم تقول صلاة المرأة في الحرم هل أجرها كالرجل؟ نعم الحديث عام أن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة سواء رجل أو مرأة خلاص؟ بارك الله الله على